والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اؤقتت لاي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك لولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين Wailul yawma lid-mukaththibeen Alam nakhluqukum mimma maeen fahja'alnahu fi qaraadin makiin ila qadarin ma'loom فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وهمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبا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 ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين